السلام على رسول الله عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته شروط الصلاه هي الطهاره ودخول الوقت وستر العوره واستقبال القبلة والنيه تكلمنا في اللقاء الماضي عن استقبال القبلة وعرفنا بعض احكام استقبال القبلة في الصلاه, في الصلاة صلاة الفريضه كلها شرط من شروط صحه الصلاه الى نهايه الصلاه ولو حارف الانسان عن القبله بعلمه بطلت صلاته لو كان الصلاه فريضه اما صلاه النافله فالانسان يبداها مستقبلا للقبلة ثم اذا انحرف عن القبلة لضاق كركوب سياره فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافله على الراحله حيث توجهت به هذه بعض الاحكام المتعلقه بمساله العلم الشرط الخامس من شروط صحه الصلاه بعد ان صلى على نهر السلام النيه النيه والنيه هي التي تميز العاده عن العباد وتميز العبادات بعضها عن بعض يعني مثلا الانسان دخل الحمام ليغتسل يشطف، يا ترى بيشطط عشان هو متعود كل يوم يرجع من الشغل يتشطف ولا بيشطط عشان الدنيا الحار ولا بيشطط عشان الغنابه ولا بيشطط عشان صلاه الجمعه اللي فرق بيكون بين كل دوت انيه يبقى نيه اتفرق العاده من العباد يستحضر كده النيه انه ايه انه سيرفع الجنابه بهذا الليل الغس متى كذلك النيه تفرق ما بين العبادات وبعضها انا الان انتو اصلي ركعتين يا ترى ركعتين دور فرض الصبح ولا سنه الصبح ولا لفل مطلق ولا ايه بالظبط يبقى ايه الها يميزني ان كل دول ركعتين شكل بعض بالظبط خلاص فنيه شرط من شروط صحه العمل واستصحاب استدامتها ركن في العمل استصحاب استدامتها ركن في الايه في العمل يعني, يعني الإنسان نوى الصيام خلاص من قبل الصيام هو من قبل الفجر هو نوى الصيام لو جيت نص النهار كده وقالك نفسه كده خلاص نويته وماكلش وما حال بس هو خلاص أنا كده ايه مش هحسب اليوم تصيام هلغي نوى طب ها ينطل صيام ولا لأ ينطل مع انه ما كلش حال ويدا نكون كل حال المغرب ما يكونش خلاص يبقى النيه شرط قبل العمل وطول ما انت في قلب العمل تستفصح بهذه النيه الى نهايته إلى نهايه العمل كذلك الصلاه تنوي ان تدخل في الصلاه وبعدين ما فيش ان تصلي كده تنوي ان تخرج من الصلاه حتى ولو لم تخرج لو نويت انك خلاص الصلاه دي اتلغت يبقى كده الصلاه ايه بطلت خلاص يا اخوانا تقوموا على ولا ايه على راسك قال ويز <تصفيق> بروح جاي من هناك ده اهو عند الحنفيه والصف واقف والجمعه شغاله نوافط القلي ثلاث مكعات صلاه المغرب حاضرا جماعة مستقبلا المقتدي بهذا الامام اللي واقف في نجد اهو ها كل دي نيه يا اخوانا النيه محلها القلب والتلفظ بالنيه بدعة ولا يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلفظ النبي عليه الصلاه والسلام بالنيه طيله عمره امال من ازاي تريد انت تستحضر العمل في قلبك <تصفيق> وانت واقف هترفع عليه كده حط ما كده انا ه اصلي ثلاث ركعات فرض صلاه المغرب وانك انا داخل اصلي المغرب وطالع من بيت عشان اصلي المغرب وبوض عشان اصلي المغرب وجيت وقفت اصلي ركعات فرض العشاء وانا مش واخد ينفع من المغرب يبقى اللي سامعنا مش وضحت؟ هذه واحده الثانيه ان الذي يتلفظ بالنيه واحد من ثلاثه عشان تخلي بالك بقى ما انتش تتلفظ بالنيه ثاني ابدا خلاص وخير الهدى هذه محمد صل عليه صراحه اللي تلفظ بنيه واحد من ثلاثه اما بيخبر ربنا بالعمل بتاعه ربنا عارف ولا مش عارفه واما بيخبر اللي جنبه اللي جنبه خلي باله ها انا حصلي كذا عايز اسمعني كويس ها يبقى جاي مراجعه نفسه طب هو عارف ويصلي يصلي ولا مش عارف مرحب. ها يبقى من ناحيه او من ناحيه أو من حده الموضوع ايه مرحب. في الصرا و باي خلاص يبقى اذا التلفظ بالنيه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انت عاوز نخش الصلاه اول كلمه بتقولها في الصلاه ايه مرحب. الله اكبر الله اكبر دي الايه للي هنا للي انت مستحضره من تشعره خلاص صلي ركعتين سنة مغرب اصلي تا ركعه فرض المغرب اصلي كذا اصلي كذا يبقى النية محلوها لايه القلب أي سؤال في النيه يا اخوانا يا جوست غير النيه يا شيخ مساله العمل كده الله اكبر تعالوا بيجي احنا نقول له اهو يا عم الحاج احنا مستعينين دلوقتي هنقول له راجل بيجي من هناك لما عندي الباء بيقعدين والحد بقى في الصف وعامل غاغه على امه ده وسوس ده كده متخور انه ايه لو ما عملش كده يبقى فاضل هذا ادي وسوسه هذا من تسوي من تسويل الشيطان مع شو صار إيه اكل على نفسك كويس شو الخض إيه حتى إنه بعض ال بعض الـ الـ الناس كذا كانوا مشترط انك عشان تنوي لازم خمستاشر حاجة تحطهم في المغ فتقولهم فواحد جا عايز يينوي مش عارف كل ما يجي يحطه في المغ الخمستاشر حاجة مش قادر فما علي طلأ نويت الصلاة ها عايز يينوي مش قادر خواني أدين ربنا سهل أدين ربنا ايه يوسف خلاص صدر يا تغيير النية أثناء العمل يجوز احنا, إحنا تغيير النيه اثناء تأديه العمل اذا كان سنه ممكن تغيره من سنه لسنه وممكن تغيره من سنه لفرض لكن من من, من فرض لسنة لكن من سنه لفرض لا خلاص؟ يعني السنه أقل من الفرض فاللي فوق ينزل للي تحت اللي تحت, اللي تحت, اللي تحت اللي خلاص والله الله